سبحان الذي أشرع بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله باركنا حمله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا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 ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاشوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثمّ رَدَّنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً إِنْ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَّأْتُمْ فَلَهَا فإذا جاء وعد الأخرة ليشودواكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علم تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم فإن عدتم عدنا فجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين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 ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا واجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل واجعلنا أنها رم بصيرة لتبتوا فضلاً من ربكم، لتبتوا فضلاً من ربكم، ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلاً.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 فإذا أعدنا أن هلك قرية أمرنا مترفيا ففشقوا فيها, فيها فحط عليها القول ففشقوا فيها فحط عليها القول فدمرنا تدميرا وكم أهلكنا من القول من بعد نوح؟ فكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا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 لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا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 غَفِلَ لَهُمَا جَنَاحُ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرَّبَ الرَّحْمَنُ هُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القوبى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا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 وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبشطها كل البسط ولا تبشطها كل البسض فتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْشُوراً إِنَّ رَبَكَ يَبْشُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً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 وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه شلقانا فلا يشرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده فأنفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأنف الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطوس المشتقيم ذلك خير وأحسن تأميلا ولا تقف ما ليس لك إِنَّ السَّمْعَ الْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُلَاءِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولَةٌ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَا تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَا تَبْلُغَ الْجِبَالَ قُوَلًا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 فَلا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلَهاً آخَرَ فَتُلقَى فِي جَهَنَّمَ مَمْدُحُوراً أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ اتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إناثا. إنكم لتقولون قولا عظيما فلقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لبتغم إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا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 فَشَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِبُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلِ عَشَاءٌ إِن يكون قَرِيبًا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعباد يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم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 قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم المسيلة أي أم أقرب ويَرجون رحمةَ، فيَرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا فَإِمْلَّى قَرْيَةٌ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَمْ عَذَبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَشْغُورًا وَمَا منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون فآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخريفا فإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس فما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسٍ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 وَلَمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَغْفُورًا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم شلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فوله إنه كان بكم رحيما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 أفأمنتم أن يخف بكم جانب البر أو يرشل عليكم حاصبا ثم لا تجدو ثم لا تجدو لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى؟ فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيورطكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم ثم لا تجدوا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 أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن أرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك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 وَأُلْجَأَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا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 لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فلقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا فَقَالُوا لَنْ أَمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ أَمْبُعَ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ النَّخِيلِ وَعِنْبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا او تشقط السماء كما زعمت علينا كسفاً او تأتي بالله والملائكة قبيلاً او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء فلن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رشولا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 قل كانوا في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء لنزلنا عليهم من السماء ملوك ورسل قل كفّا بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وَمَن يَحْذِرُ اللَّهَ فَهُوَ الْمُهْتَدُ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 ذلك جزائهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أ إذا كنَّ عظاماً وَأَنَّا إِذَا كُنَّا عِظَامًا مُّرْفَاةً أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا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 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق فكان الإنسان قتورا فَإِنَّ قَدْ أَتَيْنَا مُوسَىٰ تَسْعَايَا كِنْ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ الْبَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَسَأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لاَ ظَنُّكَ يَا مُوسَى مَشْحُورًا أَوَلَمْ يَقْدَعْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَهَا أُولَئِكَ إِلاَّ رَ بالسماء والأرض بصائر، فإنني لا أظنك يا فرعون فَأَرَادَ فأراد أن يستفز الذب من الأرض فأغرقنه وامم معه جميعا. فقلنا من بعده لبني إسرائيل سكن الأرض فإذا جاء بعد الآخرة فإذا جاء بعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا فَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ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 ربنا إن كان وعد ربنا لمفعوله فيخرعون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل دع الله أم دع الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنا ولا تجهر بصلاكك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ve kul elhamdülillahi, lâziyem yattahtâlada, ve lâm yekûlhe şerîk fi elmulk, ve lâm yekûlhe ve lâm yekûlhe valiyem min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 قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين فيبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا Ma kisin fihi ve yezir alzine qalut tekada Allah velada ma lehm bihi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 فربطنا على قلوبهم إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لَنَدْعُمَ لن بِذُو نِهِ إلَّا هَلْ قَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَّقَ هؤلاء قرمنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَنْتُمْ إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ فأموا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزامر عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت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 فتحسبهم أي قاضٍ هم رقود نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وذات اليمين وكلبهم وكلبهم باشقم زراعي بالصيد لم يطلع ت عليهم لمن منهم فرارا ولبلئ منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال طائلم منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما ام بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما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 إنهم إن يظهرو عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم بل تفلحو إذا أبدا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 Deyenlerin, kılıbı üzerinde onlar için bir meşhur olacak. Söylediklerini, kılıbı üzerinde onlar için bir meşhur olacak. Söylediklerini, ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار إلا وَلَا تَسْتَفْتِ فِي مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّا لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ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 وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَذَاهَا وَإِن يَشْتَغِفْ يُغَاسُ بِمَا إِن كَالمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِشَرَابٍ وَشَاءَتْ مُتَفَقًّا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 ويلبشون ثيابا خبرا من سندس وإستبرئ متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحشنة مرتفقا واضرب لهم مثلا وجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ففجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحابره أنا أكثر منك ما لم أعذن فرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الشعث قائمة ولأرودت إلى ربي لأجد أن خيرا من حن قلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا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 إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعشى ربي أن أتين خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حشبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيض بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خامية وهي خامية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا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 أضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن مِنَ من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشما تذر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 ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لَقَدْ جئتمونا كما خلقناكم أول مرة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 ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فوجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا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 افَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعمهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مغبقا فرأى المجرمون أن رفضن أنهم واقعها، فظنن أنهم واقعها، ولم يجدوا عنها مصريفا.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 فيستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم شنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنثرين فيجادل الذين كفروا بالباطل ليُدحضوه به الحقّ والتَّخذُ آياتي والتَّخذُ وما انذروا وَمَنْ أَظْلَمٌ مِمَّنْ ذَكَرَ بَأْياتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّتَا أَن يَفْقَهُهُمْ فِي أَذَانِهِمْ فَقَرَارٌ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 ساء ابلغ مجمع البحرين أو امضى حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتا فاتخذ سبيلا فاتخذ سبيله في البحر شرعا فَلَمَّا جَاءَ سَائِلٌ لِفَتًى آتِنَا وَدَاءَنَا لَقَدْ لَطِينَا مِنْ شَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا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 119. ونتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا 110. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا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 فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتورق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عشرة فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله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 Allah'ım dünyanın her yerinde senin yolunda cihad eden mücahitlere yardım et. Onlara acil zafer ve kurtuluş nasibeyle. Ya Ekremu'l Ekremîn. Onları mağlup etme. Ya Hayyu Ya Kayyum. Onların galip olması ve İslam'ın hakim olmasıyla gönüllerimizi hoşnut eyle.